أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الملك اتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين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 لا نبيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يستقون و إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم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 ذلك كيل يسير، قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتينني به، حتى تأتون به إلا أن يحاط بكم. فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ وَقَالَ يَا بَنِي لا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَدُخُلُوا مِنْ أَبوابِ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُنِي عَنْكُمْ إن من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم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 ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم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 قالوا إن يسرق فقد سرق أَخُلَّهُ له من قبل فاسرها يوسف في نفسه فأسرها يوسف في نَفْسِهِ وَلَمْ ولم يبدها لهم قال انتم شر مكانا والله اعلم بما تصفون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 وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ قَالَ بَلْ سولت لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَابَرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهَ أَن يَ يَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَطَالَ يَا لَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَبَيَّضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ قَالُوا تاللهِ تَفْتَأُ تذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تا تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكوا بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون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 وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة وجئنا ببضاعة مزجات فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم يوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا انك لانت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسن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 الْحُوتَ اللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ فَلَمَّا أَنْجَا الْبَشِيرُ الْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ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 لِيهِ أَبَوَيْهِ وَقَعَ دُخُولُ مِصْر وَطَالَ دُخُولُ مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِين وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدَا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 تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما توفني مسلما وألحقني بالصالحين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 وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ لَّا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطٍ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِ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 أَمْ جعلوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ القهار أَنْزَلَ مِنَ السَّيْرِ في السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله